قيم اللي يُذر بأس شديدا من الذين هو يبشر ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر حسنا ما كتئن فيه أبدوا ويُذر الذين قالوا تأخذ الله ولدا ما له به من علم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 129-ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصار ما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأه بالحق إنهم فتيات آمنوا ربهم وزدناهم هداه وربتنا على قلوبهم إذ قالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لن ندعو من دونه فَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا هَؤُلَاءِ قَوْمٌ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَنْتُمْ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 فليظهر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إيه إن يظهر عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحو إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا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 ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله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 لِيَكْفُروا إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ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 تابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا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 سوابا وخير عقبا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ, فاختلط به نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَدْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ ربك ثوابا خير <تصفيق> أملا.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 فظنوا أنهم مواقعون لم يجدوا عنها مصرا، ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثال، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وما مَنَعَ الناس أي يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفر ربهم ويستغفر ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين، إلا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 ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا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 قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء عدها فلا تصاحبني قد بلعت من لدني عذراً فالطلاق حتى إذا أتيت أهل قريتي استطع فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لن تستطيع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم 129-وهلك يأخذ كل سفينة غصبا 120-وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما, فخشينا أن يرهقهما طغيانا فخشينا يرهقهما وكفرا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 فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تصطع عليه صبرا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 حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عددها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا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 لا سوا بين الصدفين قال فخو حتى إذا جعله نار قال آتوني قال آتوني أفرغ عليه قطرا فمسطعوا أي يظهره وما استطاعوا له نقبان قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي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 أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَا إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُولًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه ولقاءه فحبيقت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كف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 قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر لانفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فَمَنْ كَانَ يُرْجُو لِقَالَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا